خذني الشوق وبحربي على مركب شقى عمري خلاني بهالدنيا ادولى اسرار مدفونه ادولى اسرار مدفونه, أسرار مدفونة, أسرار مدفونة, أسرار مدفونة, أسرار مدفونة الشوق ياخذني مع ايامي الدنيا على مذول من هار الروح مغبونا منها الروح مغبونا انهار الروح مغبونا, منها الروح, مغبونا منها الروح مغبونا هلكني الحب يا عالم نحى الحال وانا ما ادري ضرير الشوف ما يدري طرت خلف مظنون طارد خلف مغنونه طارد خلف مغنونه طارد خلف مغنونه يمر اليوم بعيوني ويمضي ليله يسري وأنا مثل الكثير اللي سواد تي واكتب والساير في الهوى حزني وعسى القاك يا عمري قبل قبري حفرونا قبل قبري حفرونا قبل قبري حفرونا قبل قبري حفرونا, حفرونا وعيش الدنيا تمرتح ويغيب الهم عن صدري Tamrin ibnourk ya maradin ya fi kona maradin Fikona Noem o Denia